وَْ تُؤفِرونَ الحَيةَ الدُّنْيَا وَلِآخِرَةُ خَيرُ وَأَبَقَا إِهَا ذَرَ ف الصّح فئُول صُحُ فيِي إبَهِ مَ وَموسَ فِسمِ اللَّهِ الرحْمَانِ الرحب هلَلْ الأتَكَ حَدفُ الغاشَ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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبار كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْطِيرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ